الصيوبين الطاهرين. المسألة الخامسة والأربعين إذا مضى وقت من مروره وشك بعد ذلك وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقويم صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحاح في أعماله السابقة. وفي أعماله اللاحقه يجب عليه التصحيح اعلاننا بالنسبه لهذه المساله قد مر شديد وهو انه اذا شك في صحه هذه الماضيه لانه يشك انها كانت عن تقليد صحيح ام ليست عن تقليد صحيح باعتبار انه عالم بانه قد لا ولكن لا يدري ان القلد جامع للشرائر او ليس بجامع للشرائر فهو يشك في أن أعماله هل تقليد صحيح ام لا حينئذ كما ذكرنا سابقا المورد مجرى لقائدتي لا تعاد فاذا كان المورد مجرى لقائدتي لا تعاد فبمقتضاها البناء على صحه الاعمال السابقه غالب ما في الامر انه يشوف انه مقصر ام ليس بمقصر لان قائد الله لا, لا تشمل المقصر فلا يزي انه كان مقصرا لانه لم يبحث عن الجانع للشرائط وانما قلد بدون فحص او انه مثلا لا لم يكن مقصرا لانه هو بحص اذلك فإذا شك بأنه مقصر أو ليس بمقصر فالأصل عدم كونه مقصران فبأصار عدم كونه مقصران يتحقق موضوع قاعدة أتعاب فيتمسك بها ليثبت صحة أعماله أسلال القراغ ويمكن له أن يتمسك بقاعدة القراغ إذا كانت صورة العمل غير محفوظة فما إذا كان يعلم بأنه صلى وصام وصام صام على أي كيفية وصلى على أي كيفية وترضى على أي كيفية فإن فعل طاعة الفراغ أمران الأمر الأول أن يعلم بأصل وجود العمل هو وجد والأمر الثاني أن لا يعلم كيفية العمل ما يحفظ كيفية العمل فإذا تحقق الشيطان ويعلم أنه قام له اعمال ولكن لا يحفظ كيفيتها لذلك يمكن الله اجري قراطة فإن يحصل أما لو حفظ الكيفية لأن يعلم أنه صلى عن تيمم كذا يومان والتيمم كذا كيفيته وفضوه كذا كيفيته انما لا يدل أن هذه الكيفية مطابقه للواقع وغير مطابقه يقولون قاعدة البرار تثبت المطابقة قاعدة البرار إنها تثبت البناء على الصحة الكيفية الغير المحفوظة وأمل في كبيرة محفوظة والشك في أنها مطابقة ومسك مطابقة ما في رقعة الفراغ هذا كله بالنسبة لأعماله للسابقة وأما بالنسبة لأعماله اللاتقة فلأشكاء الأعمال اللاتقاء اما غير مترتبة على السابقه صلوات مستقل او صيام مستقل يعني تركت على السابق لي شيئا لا ربط بين الأمرين صحة أعماله السابقة لا تتلزموا صحة أعماله اللاحقة فيجب عليه تصحيح اللاحقة في علام هذا يعني بالرجوع إلى مشتهم جامعاً بالشرائط وتطبيقها على فتاوى وليس بعد التصحيح في علامة. التصحيح في يعني تطبيق الأعمال اللاحقة على فتاوى والجامع بالشرائط حسناً هنا إذن بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة غير متركبة على السابقة أما الأعمال اللاحقة المترتبة على السابقة، رأينا في هذه الصورة في مقطع كانت مترتبة على اللاحقة، كما بالنسبة لصلاة الغفر المترتبة على صلاة عصر، صلاة العصر المترتبة على صلاة المغرب، العشاء المترتب على صلاة المغرب، او الحج المستحيل المترتب على الحج الواجب، إنه حج حجًا واجبًا مثلاً. أو صيام 29 يوماً من الكفار المترتب على واحد 31 يوماً من الكفار أخضر الأعمال متركبة على الأعمال للقرية فلو اجرى قاعدة لا تعاد أو قاعدة القرار بالنسبة لاعماله السابقة فهل يستلزم ذلك صحة الأعمال اللاحقة المترتبه عليها ام لا يقولون قاعدة القرار استقنى بانها اصل عملي اصل عملي ليس العملي عملي عملي فأصل متبت فأصل متبت غير هو لازم عقلي صحه الاعمال السابقه لازمها ان الاعمال الى حقا لشرطها لان لشرطها صحه الاعمال السابقه صحة الأعمار هنا، لازمها عقلًا أن الأعمال اللاحقة، ورجعت ذشر ولازم وجدان الأعمال اللاحقة لشرطها صحتها فإذا في النتيجة إثبات صحة الأعمال اللاحقة بطائن إثبات الحرام الأعمال السادقة إثباته للوازن الأصل ولوازن العودة الاصل أيضا بأن بل قاعد الطرق نلقص الحرام فذالت إذا قلنا بأن قاعد الخراب إمارة فرام فإن سيدنا الحوئي قلت بسيسره قال ليست هناك ملازمة بين كوم الشيء إمارة وبين إثبات لوازنة قال التي تثبت الوازن هي الإمارات التي تدخل في سنخ الحكايات مثل الخرام خبر الواحد إمارة وداخل في سنخ الحكايات أنه يحفي عن الواقع ويعبر عن الواقع. الإمارات التي تكون من سنخ الحكاية والإخبار كما تثبت المنزوم تثبت لغاية ماذا؟ كما تحكي عن المنزوم تثبت تحكي أيضا عن لوازمه خبر الواحد نعم خبر واحد وأثبت لنا صحة الأعمال الساذقة لقد ذتنا به صحة الأعمال الأحيان وأما غيرها من الإمارات تكون من سنخ الحكاية والإخبار مثل قاعد القرار قاعة الفراغ على فرض أنها امارتان ليست من سلخ الحكاية والإخبار وانما العقلاء يقولون الالتفات للعمل أثناء العمل فيه كاشفية عن صحة العمل وإذا أطلقنا لشروط العسكرية هو حين وضوئي أذكر منهم حين يعني أذكريته حين العمل كاشف عقلائي عن صحة العمل ما من بعد الحكاية والاخبار هذا الكشف العقلائي لا يزدده صحة العمل وأما نزداد لوازنه لا يزداد إلى ذلك ما يعتمد عليه العقلاء وما يبني عليه العقلاء هو كاشفية الأذكرية عن صحة العمل لا هذا ذلك هذه هي أو web mix, vers يجب على العامي أن يقلد الأعلام في مسألة وجوب تقرير الأعلام أو عدم وجوه حتى في هذا المسألة يقلد الأعلم ولا يجوز أن يقلد غير الأعلام إذا أفتى بعدم وجوب تقرير الأعلام بل حتى لو أفتى الأعلام لو أفتى الأعلام بعدم وجوب تقرير الأعلام يفكل جواز الاعتماد عليه جواز الاعتماد عليه اليشكل فالقدر المتيقن للعام هو تقليد الأعلى في الفرعيات المتران لكم الرسول أكبر هاتف الرواق عليهم السلام والرحمة هذه المساله مساله تقليد الاعلام هذه المساله اكثر الاعلام المحشين على كلام العروس على باعتبار أنه شنو؟ قبر اصل مسألة وجوب التقليد انه يجب على المثلين ان يقلد. قبر اصل مسألة وجوب التقليد، SPT لا يجب استقليد فيها لان التقليد في مسألةィ وجوب التقليد مستلزم للدور فقبر اصل مسألة وجوب التقليد لا يجب استقليز فيها هذا راضع لانهو مستجم للدور اما مسألة وجوب تقليد الاعلان ليس اصل مسألة harvesting مسألة وجوب تقريب أعلم هذه المسائل فهي من جملة المسائل الفراعية مثل مثل مسألة من شك من التناف والأعمى كما يجب عليه التقريب في مسألة من شك بين الثلاث والأربع والمي على الأربع ويكي برقع احتياطا قائما أيضا يجب علينا أن يقلج في مسألة أنه هديش تقريب الأعلم ويستقريب رغير العالم إن هذه مسألة فراعية عاصل مسألة التقريب ها يستقليب فيها دورة أما مسألة تقليد الأعلام من المسائل الفرعيل فيقلب فيها بلا يحكي غير ما في الأمر. أن العام أن العامي على سنتين هذا يجب أن يراعى سلفون قاطعاً بوجوب وجوب تقليد الأعلام قاطع في وجوب الأعلام. قاطع فيه. إذا قطع بوجوب تقليد الاعلام لا محاله لا يجوز له أن يقلب في هذه المساله لأنه لا تقليد في القضياء إذا قطع بوجوب تقليد الاعلام فلا يجوز له أن يقلد غيره. في هذه المسألة لا يقلد أحداً إن قام بوجود هذا العلم. وإذا لا العامي قاطع بجواز تقليد غير الاعلام لا يقلد في هذه المسألة. لا معنى لأن يخرج هذا الوضع حتى لو قطع يعني بعير يقلده قطع التعادم. اذا قطع بأن تقليد غير الاعلام جائز. مع قطعي هذا ويعد مشتيلا في المساله اما الشهاده ادى الى هذا الامر اشتهر في هذه المساله فقطع بانه يجوز تقرير غير الاعلام اذا قطع بجواز تقليد غير الاعلام لا يجب عليه ان يقلل في هذه المساله لا الاعلام ولا غيره لانه قاتلا غير لا تقلل من قطعي كلامك الذي لا يعلم لا يجوز ان تقل العالم واجب جائز تقرير غير الاعلام جائز جائز, جائز. كرامه هذه الصوره لا في سورة بالنسبه بالنسبة لهذه الصوره العامي الذي لا يعلم شيئاً لا إشكال، يجب عليه تقليد المسألة حتى في مسألة تقليد الأعلام حتى في هذه المسألة يجب عليه تقليد الأعلام لماذا؟ لماذا قد سابقاً من أجوله؟ أن مسيرة العقلاء قرائمة على الرجوع للأخبار عند اختلاف أطباء أو المهندسين. أيضا مثل ما؟ أصابة الاحتياط فتوى الأعلم مقطوعة في الحجية وفتوى غير الأعلم مشكوكة في الحجية ويقولون الشق في الحجية في الوصول ذلك أهل العبارة عنهم الشق في الحجية مساوط للقطع العالمية متى انا شككت في حجية شيئين؟ فهذا قاطع عند علم حجية. كيف اشتم عند الضبان؟ شاك وقاطع هذه العبادة معقب صبهاني الشك في الحجية مصارصا لطق بعدمها كيف أنا شاك وأنا قاطع أنا شاك كنت في الحجية كيف تعتبرونني قاطع يقاطع عند علم الحجية يقولونه الشك في الحجية الواقعية قاطع عند علم الحجية الثالية حتى اذا شكك في حجية شيئين مثلا السرد مثلا الشهرة لا أدري هل أن الشهرة حجة أميزك. عندنا قش في ان الشغره حجه واقعا او ليست في الحجه واقعا انا الان اضيف في قاطع الامر الجزء الثاني عليه انا ما لم تثبت حجيتها فلا يوجد الاعتماد عليه فالشك في الحجيه الواقعيه قطع بعدم الحجيه الفعليه لكن الحجيه الفعليه معناها انه لزوم الاعتماد عليه طالما ولا يوجد الاعتماد على شيء فعلم حتى تعلم حجيه اذا الشك في الحجيه إنما الشمعة بالدم هنا القف والشك إلآن نمتعلق نوع مختلف الشك متعلق بالجية الواقعية والقف متعلق بالجية الفعلية الشك بالعجية واقعاً قاف عند عدم العجية كلام يعني انتقاطاً لا يوجد على لا يوجد يعني ماذا عليه فعلا يعني ربت على العجية هذا معناه أن الشك في الجية مساوٌ للقف فعلاً إذا فتو الاعلام عجتاً فعلا بلا إشكال. فتوى غير الأعلان مشكوك في الحجية واقعا مقطوعا عدم عدم الحجية كإعلان. حين إذن معتبر صفة الاحتياط الأحدو فتوى الأعلان حتى في مسألة تقليد أعلان. مضافا إلى ما ذكروا من أن الأصل دوران الأمر إذا دار الأمر بين التعيين والتخدير فالأصل هو تعيين. يدور الأمر هل أن فتوى الأعلان بخصوص الحجاء؟ أو أننا مخيرون بين فتوى الأعلم وبين غيره إذا دار الأمر بين تحيين فتوى الأعلم والتحيل بين فتوى بين غيره ومخطط الاصغر هو وهو الأخذ بفتوى الأعلم <تصفيق> بناء على هذه الأمور التي ذكرناها لذلك كان يجب تقليل الأعلم حتى في مسألة وجود تقليل الأعلم خلو رجعنا للأعلم الأعلم قال ما يجب تقليل الأعلم هناك اختلاف بين صاحب العلوى اذا كان الباقي الخلاف رجعنا للأعلان. تقليل هل يجوز تقليد غير الاعلان عبر فتوى الاعلان لان يقول لا يجوز أو لا يجوز صار يقول ماذا حتى لو, لو قال الاعلان يجوز لكم تقليد غير يجوز تقليد غير الاعلان لا لا نعتمد على هذا طيب فاقلده في جميع المسائل هذه المساله لماذا لأن تقليد غير الاعلم مخالف من الاحتياط قرى تقليد تقليل غير الاعلم مخالف الشئة القالية مخالف للاحتياط مخالف لهطال الدمران الارضمية التائم والزخير بما أن تقليد غير الاعلم مخالف لهذه فحتى لو للأفتى بذلك الاعلان لا يجوز تقليده في هذه المسألات لأننا نعرف ان تقليده على خلاف احتياط هذه المسألات بما أن نرى بأن تقليد أعلى في هذه المثالة خلاف السيرة الأقنائية خلاف الإحتيار خلاف أصالة دمران الأمر بين التعين والتخيير لذلك نقلده في بقيه المثال إلا في هذه المثالات فلا نقلده في هذا هذا عجيب ونصح الله مع اتباع الأعلام بجواب تقليد غير الأعلام فتقليد غير الأعلام في الوقت هو تقليد من الأعلام وأن تماقب التمويل الله بسهل على تقليد غير الأعلى في الواقع هو تقريبا للعالم فما قلتنا عن احتياط لا خرجنا عن احتياط لا خرجنا عن فئة رقلاء لا خرجنا عن الوقلاء إذا رجع الطبيب الأخبر وقال ارزأوا لفلان اعتمدوا على تشخيصه وهو كان أقلب من خبرته هل يقول الوقلاء والخلاف؟ خلاف السيرق هو قائلا تعالي هو الطبيب الأخبار قال ارزأوا الطبيب الفلاني أنه لي وقلب من خبرته فإنه يشخص هذا الدواء تشخصاً تأمن والله أفضل أقلقاً فنحن عندما نقلد غير الأعلى بسؤول أعلى فلوضع الله تقريباً ليس تقريباً غير الأعلى ولا يخلد لا يخالف سيرت الأقلاء ولا يخالف نحياف ولا دوران الأرض بين التعيم حتى نرى بأن تقلد لعنة في هذه مخالف الأمور فالواب بجانب أو صاحب العرواح يشكل جواز الاعتماد عليه في تعليقاً من أبعض لا سيد الإمام لا إشكال فيه شيخ العرافي لا إشكال فيه أصلاً سيد الله لا إشكال فيه سيد بن قال لا إشكال فيه فكلهم متفقون على أن لهذه النقطة لا يتفقون مع صاحب العرواح خدس السرور المسألة التابعة والأربعين إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في باب المعاملات فالأحواس تبعيض التقليد بل أن هذا العبادات هذا! وكذا إذا كان احدهما أعلم في بعض العبادات في باب السلام والآخر اعلم في باب الصيام، وآخر still الأحواس تبعير سيكون قوي طلب للأظهر والصحوة، بل الأظهر يعني يفتي، بل الأظهر هو تذيع التأويل مع العلم بالمخالفات على ما هذه المسألة هي نفس مسألة وجود تقدير على. فلذ؟ إذا وجد عندنا مجتهدان أحدهما أعلم في باب العبادات والآخر أعلم في باب المعاملات. لماذا يجب التبعية؟ بعياذ الله لماذا يجب التبعية؟ أصلاً بعيداً مو واجب، مجاز واجب. لماذا التبعية نا واجبون بنفسه التبعية؟ الأجلس الذين خدمتنا بطبعية الإعلامية يلتزمونا بالطبعية المطابقة. لأن تقليد ثاني في ذلك عيادات تقليد المراوي الإعلامي وتقليد هذا في ذلك معاناة تقليد الغير الإعلامي. فوجب تقليد كل منهما فيما هو اعلم فيه بنفس ادله وجوب تقليد الاعلام نفس الادله التي ذكرناها من وجوب تقليد الاعلام كالسيره العقلائيه كاصاله الاحتياط كاصاله دوران الامر بين التعيين والتفكير نفس الادله التي سقناها لوجوب تقليد الاعلام هي الادله التي توجب التبعيض في المقام لكن بما ان صاحب العراقي افضل مساله وجوب تقليد ما كان يسيء طياره احتياط صاحب في أقل مسألة وجوده في العالم كان يقول أل أحواف وجوبا تخيذ الأعلام لذلك هناك التبعيل فان أيضاً ما يأثير الآن الأحواف وجوبا المسألة هي قمس المسألين هنا ما قال يجب التبعيل قال أل أحواف والتبعيل لأن أصل مسألة وجوده في العالم مبني عنده على الاحتياط على الفتوى لذلك سيدنا ابو إرمان بل الأظهر ذائب سنفتدي للمسألة مع العلم بالمخالفة بينهما على ما مر وكذا الحاج بفرع الذي عليه طبعا هنا كما ذكرنا هنا في مسألة إذا كان المجتهدان متساويان في الفضيلة إذا وجد المجتهدان متساويان في الفضيلة مثل ما إذا وجد المجتهدان أحدهما أعلم بجهد ولا أخرى طبعوا الفضيل اذا إذا لم نعلم باختلافهما في الفضيلة والصولية والستقليل لا معنف استلافهما، وإذا علمنا بالاختلاف الفتوة، فحينئذ فتوى المشهور مخير، ينتقي هذا، فتوس سجل قوي احتياط أن تحتاق بينهما إذا كانوا متساويين، فحينئذ بناء على فتوس سجل قوي أنه الإنسان يحتاق بينهما ولا إشكال. ولكن بناءً على فدو المشهور أنه يتخير بينهم فالتخير بينهما لا يتم في عمل واحد ارتباطي كما ذكرنا سابقا في العمل الواحد الارتباطي لا يقلل هما معا لذا في صلاة واحدة يقلل هذا في بعض مسائلها ويقلل ذات في بعض مسائلها الأخرى فلا لا يتم التبعيد فيه جائز جائزا إلا في العمل واحد فاستردوا انه دولين لهذا اعلن مثلاً هذا اعلم في بريد في احكام الصلاة هذا اعلم في احكام صلاة الجماعة وهذا صلى صلاة واحدة جماعة قلد في بعض مسائلها هذا وقلد في بعض مسائلها هذا فضع في عمل واحد إذا بحظ في عمل واحد فقد خالفت كليه ترضى أن هذا المشتهد يرى وجوب الصلاة مع السورة تمام وهذا صلى صلاة إماما وكان إمام الجماعي صلى صلاة بدون السورة اعتمادا على قدر هذا المشتهد الذي يرى لا يرى وجوب السورة ذاك المشتهد الآخر الذي أعلم في صلاة الجماعة يرى صلاة مع السورة فهنا يستطيع في هذه الفتوى ذاك يرى على أنه يمكن للإمام أن يعلو على المأموم يقول أعلى مكانا من المأموم هذا لا يرى فصلى صلاة بدون سورة اعتمادا على فتوى هذا وعاليا على المأموم اعتمادا على فتوى ذاك في صلاة واحدة هذا الصلاه لا يجب عليه لا يجوز له التبعي في هذه الصلاه لماذا لا يجوز له التبعي في هذه الصلاه باعتبار انه صحه العمل الواحد كما يقولون صحه باطيه وليس صحه استقلاليه يعني كل جزء جزء من هذا العمل لا يقسم بصحته الا مع قرض صحه بقيه الاجزاء صحه باطيه فحة العمل المركب صحة ارتباطية لا يكون الجزء صحيحا إلا مع فحة بقية الأجزاء فالقراءة لا تكون صحيحة إلا مع فحة بقية الشرائط فهنا القراءة لا صحيحة بنظري ذلك الذي يجيب السورة والطلاقة الصحيحة عبدالله إمامة الجماعة إمامة الجماعة لا صحيحة بنظري المقلاد الآخر، بالنتيجة أن الصلاة صحيحة بنظرنا معان، هذا يرى الصلاة غير صحيحة المفضلة بين هذا كم يرى الصلاة غير صحيحة لأنه اعتلى على المأموم، فالصلاة بنظرنا معان غير صحيحة، وإذا كانت الصلاة بنظرنا معان غير صحيحة، فإن إذن يجب عليك عد عقلان. لأنه مالا يقطع بفراغ الظمن كيف عليه الأعادة اشتغلت ذمته بالصلاة وهو غير قاطعين لفراغ الظمن إذ لا يجي المصححة لفراغ لا فجوة هذا ولا فجوة هذا يجب عليه الأعادة على الخاطر المسألة التي بعدها الغازم المسألة الثامنة والمرضعون إذا نقل شخص فتوى المشعيد حققا يجب عليه إعلام من تعلم منه وكما إذا أخطأم يشتهد نفسه يشتهد نفسه بدل أن يقول فتواه يشتهد نفسه في بيان فتواه يجب عليه الإعلام هذه المسألات لم يعلق عليها سيدنا هنا مع أنه في بحثه يعلّق عليها وهو أنه إذا أخطأ الناقل أو المجتهد في بيان الفتوى فتارة يكون فتوى في الواقع الإلزام فهو قد أخبر بالإباحة وتارة تكون فتوى في الواقع الإباحة فهو قد أخبر بالإلزام ما هو رأي المجتهد في العطير العنبي بعد رليانه وقبدها ذهاب فقال مباحاً وهو الواقع عنده حراماً أخبر بالإباحة وهو الواقع الحرمان أو سبه المثلان هل يصح بيع الميتين أو لا يصح هل يصح معنى في الواقع بردره لا يصح ذلك إذا أخبر بالإباحة مع أن الواقع الإلزام هذه الصورة فإذا كان يجب الإعلام إذا كان ينتفد يجب عليه الإعلام لماذا يجب عليه الإعلام للدليل النقلي والعقلي أما الدليل النقلي سيدنا الخلي يقول ظاهر أدلة المحرمات حرمة إيجاد العمل منتسبا إلى المكلف سواء كان الانتساب مباشريا أو تسرييا كيف سواء كان انتزاع مباشرين او تسبيبين مثلا اذا قال المولى يحرم عليكم شرب الخمر، هذا شرب الخمر؟ لا تشرب الخمر. مو المفهوم من فقط يحرم عليك مباشره عفوا يحرم عليك شرب الخمر مباشرةً. ولا أعرف كيف من أعم من ذلك. يفهم انتشر الخمر مباشرةً. أو أن يقدم لك الإنسان عصيرا بعنوان أنه عصير ومو في الواقع حمر تشربه أيضا أن يعتبره لا تشرب الخمر بنظر العرف أعان لا تشرب الخمر يعني حرمة وجودها هذا العمل منتسبا إليك سواء انتسب إليك بالمبادرات أو انتسب إليك بالتسبيب العرف يحلم هذا لذلك العرف لماذا يشغل قوله حرم ماذا اللي تقدم له الخام؟ قال لا تكذب الخام ماذا اللي لا تقدر؟ قد نتقارنه. ما شربته؟ ما قلت عرفة من رحمة المحرم فالعرف يرى أن أجلة المحرمان شاملة لمباشرة العمل وللتسبيب إليه أن التسبيب اليه من رحمة المحرم فأو عندما يقول أنه لا تقفلون لا دعا لا تكون محكولا انتني وانا ما قتلت انا صددت إليه في النفس الثلاثة لقد التسبيب نأكلك تحتاج حرمان هناك في المقام هذا الشخص الذي سألك عن فتوى وقع في الحرام بسبب إخبارك إخبارك أو في الحرام إخبارك أو في المفسدين وبما أن الأدلة الشاعية وظاهرة في حرمة العمل سواء كان عن مباشرة أو كان عن تسبيب إذاً يحرم عليك عدم البيان ويجب عليك البيان وطع لها الله وأما الدليل العقلي فهو أن العقل يفهم يفعل في الأمان يرى أن المناطه فما يرى قبر ممارسة الحرام العقل يرى قرش تسبيب إلى الحرام ما دام العمل مبغوظاً في حديدات ذاته وما دام العمل فيه مفسد في حد ذاته فممارسة ما فيه مفسده أو التكتير بما ما فيه مفسده كلاهما بنظر العقل قبيحه لا قد قبيحه يجب الإعلام في هذه السؤال أما الصوت الثاني لا كن بالعقس سؤل مثلا نحن هنا العصول العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب الهدى الحرام مع أنه في الواقع وإحتي بالإباحة ولكنه أخبر بالأرض مع فتوى في الواقع في الواقع لا في لأنه ما المكلف الوقوع في محارة وما المكلف الوقوع في نفس فلا تدريل الشعي يشمله ولا عقد يقبحه بعضهم ولأن الظاهر العرون بالنصف من مطبعات أنه في كل يجب الاعيام لماذا صح العلماء يقول في كلا الصورتين يجب الاعلام يقول بمقتضى ادله التدمير هجوم التدمير لادله العامه من النصوص والعقل النصوص تقول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يعنهم الله هذه الايه ظاهره انه يحرم الكتمان ويجب بلان الأحكام الشرعية سواء كان ما يده هو الإباحة في الواقع حرام أو بلاعظ الجميع جدا أو قوله تعالى نذاك لو لا نبر من كنت وفن بنتاج سبيل فقوم قومهم إذا رجعوا لهم لعنهم يحذرون وكذلك العقل فإن العقل يرى وجوبا التعليم أو يرى وجوبا التعلم هذه الأدلة استفادوا منها وجود الإعلام فقط سواء كان حكمه الزاميا أو كان حكمه ترقيصياً كالمستحان أو المخروع أو المباراة ولكن سيدي الخوئي ناقل فيها يقول أولاً أدلة في التبليغ ليس نفادها التبليغ التفصيلي وإلا لا يمكن أن يقوم بذلك لا نبي قلا نبي ولا أحد من الهدى. يجب على النبي أن يبلغ، ويجب على الإمام أن يبلغ، ويجب على العالم أن يبلغ. يبلغ ماذا؟ يعني يوصل الأحكام إلى رمضان لتحصيلها. أنما يجب على إبراهيم كل شخص شخص. فطبعا لا أحد يقول بذلك. أدلة التبليغ عالية مفادها أنه يجب. على النبي او المصير او مثلا العالم ان يوصل الاحكام الى مباني مصرين اما نريد وعليد لا يوكل شخص شخصا ففعلا بلا يتفعن بل لا يمكن القيام به عالتان لذلك السيد الترقيه يقول يكفي في وجود التبذير على العالم وان رسالته فانته اوصل الاحكام الى مباني تحصيلها طبعا العالم فاوضي مثلا للمبلغ ان يفتح مجلسه ويتهيئ للجواب عن السلام أما أنه يجب عليه أن يوصي الأحكام إلى كل شخص شخص، وهذا ما لا يمكن ولا من الذي أجهضه. إذا لو أخبر شخص بأن الحكم حرام وضيقة الحكم مباح، لا يجب عليه الإبلاغ بأن ذلك الإبلاغ إذا هذا الإبلاغ التفصيلي. هذا أولاً، ثانياً بأنه علة الإبلاغ ظاهرة في الأحكام الإلزامية، ولا تشمل. قطعًا لا يجب تبديل الأحكام الاستحلابية ولا يجب تبديل الأحكام الكراهي ولا يجب تبديل الأحكام المباحة قطعًا لا يجب وعفى فقط في الأحكام الإلزامية بقراءات داخلية وخارجية أما القرائن الداخلية ماذا خلود تعالى إن الذين يقدّمون ما أنزلنا من البيانات والهداة ظاهرا أنه يجب بيان الأحكام التي يترتب عليها الهداة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 لكن هذه القرائن في للنصوص تفيد وجود تدبير الاحتيال في الذاتية فقط وان القرينة الخارجية فإن القرينة الخارجية ما نعرف من انه يجب التعليم عند وجود التعلم إذا تعلم واجب قطعا عليه يجب التعليم عند وجود التعلم وما يجب التعلم انما يجب التعلم اذا كان متعلم حقا في الذاتيات فإلا إذا لم يكن فقنا الإنسان يجب التعلم لماذا لا يجب التعلم؟ لأن سروا يجب التعلم فماذا كنا بنطلق الجو الطريق يجب التعلم للتعرض على الوقوع في نفس الحرام ويجب إدراك مصلحة الواجب الأحكام الشرعية تابع المطالف والمفاسل يجب علي التعلم الأحكام حتى لا أقع في نفس الحرام وحتى أحرم مصلحة الواجب. لا يجب التعليم عند وجود التعلم ولا يجب التعلم إلا بهدف احراز المصلحات والتحذر عن النصباء يعني لا يجب التعلم إلا عند طن المتعلم في إلزاميًا فلا يجب التعليم إلا بخصوص الاحتياجات. والحمد لله وكثير.